بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين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 وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها, وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا, فأنبتنا فيها من كل زوج كريم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 وأسبق عليكم نعما ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى, ولا هدى ولا كتاب منير وَإِذَا قيل لهم اتبعوا ما أَنزَلَ الله قالوا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 ولو ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت, ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده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 وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذلك بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الباطل وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور واذا غشيهم موج كظلال دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد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 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تموت إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ